ذايا فهل تحذف مباشرة أم هناك علاقة بعدد الأحرف السابقة لها فعدي عجوي لا إذا كانت تشبه يا النسب تحذف كالتي في شافعي وكرسي فهدي تحذف مباشرة وأما هذا سيأتي معنا الحكم لعله يمر معنا اليوم إن شاء الله مثل عدي فهل تحذف أم تقلب تحذف واحدة وتقلب الأخرى واون هذا الثاني تحذف واحدة والثانية تقلب واون فتقول في عدي عدوي عدوي حذفت إحدى يعيني والثاني أبقيتها أو غلبتها بعد أن قلبت قبل ذلك ثم جئت بي عن فقيل عدوي فما هو النسب إنحاق يوم شدد في آخر لسن تدل على نسبته المجرد عنه والنسب لأي لأ شيء يكون إما إلى نعم إلى غميلة أو إلى أب أو إلى بلد أو إلى صنعة أحسنته ما هو الذي يحدث, لي أو يحدث في النسب الاسم ما هو الذي يحدث في النسب الاسم بس طيب ما من هذا ما هي التغييرات التي تحدث في النسب ما ثلاثة تغييرات نعم تغيير نفضي وتغيير معنوي وتغيير قفل فما هو التغيير النفضي الذي يحدث زيادة يا نسب في الأخير ها. وكسر من قبلها حسنته انتقال العراب إليها هذا التغيير النفضي والمعنوي يُكنى بمن له عدني كان اسم من المنسوب الي حضر مي عدني إلى صنعا وال نحكمي منع رفع ما بعده عن الفاعليه مررت برجل قرشي ابوه اي منتسب الى قريش وابوه فعل رفع ما بعده عن الفاعليه ان ما بعده فيرفع عن الفاعليه مررت برجل قرشي أبوه أي منتسب إلى قال رحمه الله وإن يكن مما على وزن فتاة أو وزن دنيا أو على وزن متى فأبدأ الحرف الأخير وعاصم المارى ودعم الناوى تقول هذا علاوي مغرق تقول هذا علاوي مغرق وكل له دنوي موبق أيها لك حاصل هذه الثلاثة الأنبيات أن الاسم المنسوب إليه إذا كان مقصورا كالفتاء والعلاء أو ربعي ساكن كدنيا وحبلة فإن الألف تبدل واو في هذه الحالة عند النسبة فتقول في فتاء فتوي فتاء فتوي فتقول في العلا علوي علوي علاء العلا علوي هذا بالنسبة للثلاثي المقصور فتا وعلى وبس عليهم كان ثلاثيا مقصورا فإذا كان الاسم المنسوب ليه ثلاثيا مقصورا أي الألف هذا الأخير التي فيه مقصورا فإنك تصنع به هذا تقلب هذا الألف فتا فتاوي على علوي وإن كان رباعيا ثاني ساكن كدنيا وحبلة فلك فيه وجهان لك فيه وجهان قلب الألف وآول فتقول دنيوي هنا دنيوي ولك إبقى هذه أن يعلمه عليه فتقول أو حذف الألف فتقول دني دنيوي فتقول دني دني دني معذرة فهذا وجه آخر ذكره بعضهم ولم يذكره هنا وأن ظاهره هو القلب ظاهر كلابه القلب مطلقا لكن دنيا وحبل أما هو رباع مقصود ثاني ساكر فيجوز في آلفه في الحد والقلب يجوز في آلفه هذا الأخير الحد والقلب تقول دنيا دنيا ودنيوي دنيا, دنيا ودنيوي وحبل أيضا كذلك حبلوي حبلوي وحبلي حبلوي وحبلي بالحذف وهنا رحمه الله ظاهر عبارة كما ترى أنه فيه القلب فقط حبلة حبلوي دنيا دنيوي ومع أن الحذف هو الأرجح الحذف هو الأرجح عندهم دنيوي أو دنيوي دني وهكذا حبلوي وجه آخر حبلي وهو الأرجح عندهم حذف هذه الأرجح فعلى هذا ما كان رباعيا ثانيه ساكن كدنيا وحبل في وجهان قلب الالف وون حبلوي والحدب حبلي حبلي حذف الالف فهذا خناص هذا الابياب <تصفيق> ان الاسم الثنائي مقصور الالف يتعين قلب الفه واوا فتى فتوين رلا علوي والاسم الرباعي الذي ثانيه ساكن فيه وجهان الذي اخره وفي وثائه ساكن فيه وجهان قلب هذه الالف الاخيره الرابعة واو دنوي وكذلك ايضا الحد دني دني وحبلوي وحبلي حبلوي وحبلي نسم الى حبلة وإن ظاهر عبارة المصنف كما ترى وإن يكن مما على وزن فتاة او وزن دنيا أو على وزن متى فهذا كلها سوى كانت الألف زائدة أو كانت مجهولة الزيادة سوى كانت الألف أصلية قصية أو كانت مجهولة الأصل فإنه كله يقلب فيه الثلاث الثلاث كله تقلب ألفه واو عند النسبة حتى متى مجهولة الألف هذه تقول متوي متوي والاسم المبني صغر بخلاف اصل الاسم المبني ينسب اليه بخلاف التصغير هنا يصغر لنا المعرب واما الاسم المبني فينسب اليه فتقول في متى متوي متى حتى حتوي نسب الى حتى ما فيه مانع فلنا النسبة اليه واما التصغير فلا يصغر الا المعرب كما تقدم حاصل سواء كانت المصدر عمقه معلومة معلومة الأصل أو مجهولة الأصل معلومة الأصل مثل الفتاء فأصلها هاي فتيان فتيان عصا عصوان أصل هوا كما هو معلومة التثنية ترد الأشياء أوصول هاي أو كانت مجهولة الأصل ما ندري ما هو أصلها هذه مثل الألف في متى الألف في متى الله علم إنشأصل هذه الألف في متى وكله كما سمعت عند النسبة تغلب ألف ويان سوى كانت معلومة الأصل كفتى أصله فتيان فإذا الألف هذه أصلها بدليل تثني ردة إلى الأصل تقول فيه فتوي أو أصله واو مثل عصى عصوان تقول عصوي عصوي ترده إلى الأصل وهكذا إذا كانت أيضا مجهولة هذه الألف الثانثة لا ندني ما هو أصلها هذا أيضا تقلبها في النسب ياء تقلبها في النسب فتقلب في متى متوي معنى الألف به مجهولة فالثنات المقصوب سوى كانت ألفه معلومة أو مجهولة فإنها تقلب في النسب ووا كما سمعت فتوي عصوي متوي فالألف فت معلومة معلومة العصل وهكذا أيضا في عصى معلومة العصل الأونياء الأون والثانية واهم كما هو في التثنية والتثنية ترد الأشياء إلى وصولها والألف في متى لا ندري ما هي لأننا ما نستطيع جمعه, جمعه ولا تثنيته مبني والمبني لا يثنى ولا يجمع حتى نعرف أصله ولا يسقط حتى نعرف أصله فما ندري ما هي هذه الألف التي في متى لأننا الأدوات والآلات التي نعرف بها الأصول ممتنعة فيه أو الأسباب التي نعرف بها الأصول ممتنعة فيه فلا نستطيع نصغره, نصغره لأن المبني لا يصغر كما تعلمون ولا نستطيع نثنيه لأن المبني لا يثنى ولا نجمعه أيضا ولا نستطيع نجمعه لأنه لا يجمع فعلى هذه الألف متى مجهولة ولا معلومة مجهولة ما ندري ما فكيف نفعل بالنسبة نقلبها أيضا فنقول متوي متوي وهكذا تقول وهكذا أيضا الرباعي الذي ثانيه ساكن فإن ألفه تغلف بالنسبة واوان دنيوي حبله حبلوي ويجوز فيه وجه آخر هذا الرباعي يجوز فيه وجه آخر ما هو الحذف تحدف هذه الألف فتقول حبلي حبلي تحدف الألف وهكذا أيضا دني, دني, دني, دني تحذف الألم تحذف هذه الياء أيضا لأننا لا نستطيع أن نجمع بينها وبينيها النساء يزاد على هذا مما لم يذكره المصنف رحمه الله لأنه ما ذكر إلا المقصور يزاد عليه المنقوص فإذا أردنا النسبة إليه كيف نصنع النسبة إلى المنغوص إذا أردنا النسبة إليه فماذا نصنع في إيائه حل نحذفها أم نبقيها كشجن أصله شجي أصله شجي تحذف الياف تقول شجن وهكذا عمل عمي فالنسبة إلى شجي وعمي كيف تكون في هذا المقصور الذي هو كما ترى ثلاثي قالوا النصف تكون به القلب بقلب هذه الياء بعد فتح ما قبلها فتقول في شجي بالنصف إليه شجوي شجوي وعمي النصف إليه عموي هذا إذا كان المنقوص ثلاثيا إذا كان المنقوص ثلاثيا فإنك تقلب الياء واوا فتقول شجاوي عموي في شجن وعمل الذي هو أصره شجي وعمل فتقلب الياء واوان إذا نسبت إليه فتقول شجاوي عموي مع فتح ما قبله وإن كان هذه الألف إن كانت هذه الياء رابعة إن كانت هذه الياء التي في المنقوص رابعة كقاضي وساعي قاضي وساعي الذين أصلهما قاضي وساعي فهنا يجوز الحذف ويجوز القلب إذا كانت هذه الألف رابعة في أولياء إذا كانت لياء رابعة في المنقوس فيجوز بها الحذف ويجوز القلب فتقول قاضوي قا قاضوي في القلب قاضوي وهكذا أيضا في ساعي ساعوي ولك الحذف فتقول قاضي قاضي فتحذف هذه الياه بها النسبة فتقول قاضي هذه إذا كانت الألف رابعة فعند النسبة لك وجهان فيها القلب قاضوي القلب قاضوي والحذف قاضي تقول قاضي تحذف هذه النسبة إلى قاضي وإن كانت خامسة فصاعدا وجب حذفها ومستعلي معتدي ومستعلي وهما عند النطق بهما يقال معتد ومستعلى وأصلهما معتدي ومستعلى فهذا يجب الحذ فتقول معتدي مستعلي مستعلي ممستعلي يجب الحذ إذا كانت خامسة فصاعدا كمعتد ومستعلى فتقول معتدي مستعلي تحذفه وجوبا انتهينا من المقصور المنقوص فكيف نصرع في النسبة إلى المنقوص نعيده إن كانت هذه الياه ثالثة كيف نصرع فيها نقلبها فنقول في شجي شجوي نقلبها وهكذا في عمل الذي هو أصل عمي عموي وإن كانت رابعة هذه الألف ماذا نصنع فيها؟ يجوز وجهان القلب والحدف فتقول في قاض قاضي وقاضوي حسن ذا كانت خامسة فصاعدا وجب الحذف كقول في معتد ومستعل معتدي مستعلي هذا بالنسبة لحدث المنقص. وأما المقصور فإن كان الثالثة علم أصلها أو لم يعلم أصلها فماذا نصنع فيها نغلبها فتاة فتوي وكذلك متاة متوي معلم الأصل ما لم يعلم وإن كانت رابعة نعم أحسنتا قلب الحد حبلة حبلوي حبلي هذا أحوال المقصور والمنقص قد عرفت أحواله بقي الممدود صحراء حمراء الممدود في تفصيل إذا نسب المدود. الممدود فإن كانت همزة همزة التأنيث قل باتواون إن كانت هذه الألف الممدودة آخرها هذه الهمزة همزة التأنيث أي أنها زائدة ممنوع من الصرف بسببها فإذا نسبتها إلى المدود فإن كانت همزة تأنيث هذه الألف قلبتها فتقل في صحراء صحراوي حمراء حمراوي خضراء خضراوي تقلب واول عند النسبة أي ما كان فيه ألف للتأنيث التي هي تمنعه من الصرف تكون زائدة وما كان آخر ألف التأنيث الممدودة التي تمنعه من الصرف تمنعه من الصرف فهذا تغلب واوً بالنسبة تقول صحراء صحراوي حمراء حمراءوي خضراوي وهكذا ما كان من هذا الباو وإن كانت أصلاً سلمة بالنسبة فتقول بالنسبة إلى قراء قراء, قراء قراء تسلم ما في حك ولا في قلب تسلم بالنسبة وإن كانت متطرفة وأصلية منقلبة عن أصل منقلبة عن أصل إن كانت متطرفة ومنقلبة عن أصل فإن فيها وجهين القلب وليبقى على ما هو عنه على ما هي عنه مثل كساء أصلا كساء كساء وبناو بالواو قلبت لما تطرفته بعدها قبلها ألف قلبت همزة رقينا كساء بناء وإلا الأصر في الهمزة هذي واو فهذا ماذا نصنع به هذه الألف عندنا النسبة لنا وجهان الوجه الأول سلامتها على من يعني ما نغيرها فنقول في كساء كسائي كساء كسائي كما هو الإمام الكسائي اسمه هذا ولنا القلب ولنا القلب فنقول كساوي كساوي وهكذا بناء بناوي وبنائي اسمه إلى بناوي وبنائي فهذا أحوال الألف الممدودة من يعيدها أحوال الألف الممدودة والضب عبدالعز زمدها بعد واحد صحاء الله كانت حمسة تأنيف التي تمنع الصرف تغلبها فتغلب الصحراء خضراء خضراوي طيب هذه الحالة الأولى وإن كانت أصلية فتبقى على ما هي عليه تسلم مثل قراء قرائي أحسن ذا كانت مغلبة عن أصل ففيها وجهان كساوي وبناء كساوي وكسائي وبناوي وبنائي هذا الزيادة على ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى والمقصود هو فهم الدرس الذي ذكر وإن يكن مما على وزن فتى أو وزن دنيا أو على وزن متى فأبدأ للحرف الأخيرة واوا كما سمعت أن عبارته فيها إيهاما لدنيا وكذلك ما كان باب دنيا حبل ما فيه إلا هذا الوجه وهو قلب الألف واون مع أنه ذكر وجه آخر وهو الحد فأبدل الحرف الأخير واون وعاصي ما مارى أي من جادل عاصي ولا تطعه وعاصي ما مارى ودعم الناوى ومن عاداه أيضا لا تباني به فالصواب معك فالصواب معك فعاصي هذا وهذا المجادل وكذلك المناوين معادلة عاصه لأن الصواب معك ثبوت على ما انتعني في قلب الالف واو وعاصي هؤلاء الذين سيجادلونك سيعادونك من اجل هذا الشيء هذا معنى تتمه البيت اي انك تثبت لانك انت المصيب في القلب قلب الالف واو فعدل الحرف الاخير واوا وعاصما مارا من مار المجادله ودعم الناوه المعادي تقول هذا علوي مريق وكل لهو دنيوي مبيق هذا الأصل كما بوبا عن كل لهو أشغل عن طاعة الله باطل أو كل لهو باطل إذا أشغل عن طاعة الله هكذا بوب رحمه الله تعالى كل لهو باطل إذا أشغل عن ذلك الله فهذا هو الأصل كما قال الحريقي وكل لهو دنيوي مبيق أي هالف والعائد الله وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كل له باطن أو كل له ليس محمودا إلا ثلاثة تأذيب الرجل امرأته أو تأذيب الرجل فرسه وملاعبته أهله وملاعبته أهله ورميه بقوسه هذا مستثنى هذا مستثنى ولفظ الحديث كل له باطن لها به المؤمن أو كل له لها به المؤمن باطل ليس من الله محمودا إلا ثلاثة تأذيب الرجل فرسه وملاعبته أهله ملاعبته أهله ورميه بقوسه والحديث موه في هذا اللقب هم منهم من يحسنه بالشواهد الشعيب هذه يحسنه بالشواهد معناه من الألبان يضعبه ومن طريق خالفه زين مجهود لكن في حديث أصح منه وهو ثابت صحاب العلام من الألبين رحمه الله تعالى في الجامعة في غيره واحد جابر من عبد الله واحد جابر من عمي بلفظ كل شيء ليس من ذكر الله لهو ولعب كل شيء ليس من ذكر الله لهو ولعب إلا أربعة مناعبة الرجل مرأتي وتأذيب الرجل فرسة ومشي الرجل بين الغرضين وتعلم الرجل السباحة تعلم الرجل السباحة والسباحة, والسباحة هذه أربعة مستثناء كل لهو أو كل شيء ليس من ذكر الله لهو ولعب إلا أربعة ملاعبة الرجل المرأثة وتأذيب الرجل فرسة ومشي الرجل بين الغرضين وتعلم الرجل السباحة هذا صحف العلامة الألباني رحمه الله تعالى فعلى هذا وكل لهو دنيوي موبق هذا الأصل هذا الأصل كل لهو دنيوي أشغل عن ذكر الله وهو مهلك كما قال البخاري كل لهو أشغل عن ذكر الله فهو باطل أو كل لهو باطل إذا أشغل عن الله هذا هو كل لهو باطل إذا أشغل عن ذكر الله وهذا هو الأصل أن الله باطل لكن هذه الأربعة مستثناء فقاليا لم أشغل عن ذكر الله فإن أشغلت عن ذكر الله فهي باطلة أيضا فهي باطل هذه الأربعة من الله الدنيوي والسثناء تأذيب الرجل فرسه وكلاني فأيضا مناعبة الرجل أهله والمشي بين الغلضين والسباحة تعلم السباحة هذه ما لم تشغل عند كلنا فهي ما لم تشغل أما إذا اشغلت فهي تلحق الباطل هذه تتم فقط ما نهتعلق بترسينا لكنها باسا نذكر عند قوله كل لهو دنيوي موبقه ما معنى عاصب المارى ودعم الناوى من هو المماري ومن هو المناوي المجادل المناوي الإمام المناوي هذا لحقه من دي هذا المناوي ذلك نعم أحسنت المعادي المعادي الذي عادي اخترقهما ولا لا تبالي بهم بصواب معك في القلب أحسنت وكل له الدنيوي الموبقه هذا على الإطلاق أمم هناك من الله مستثنى نعم مستثنى من أربعة أحسن نعم وأما ما يشغل عن ذكر الله حتى نربع هذه باطنة كل ما يشغل عن ذكر الله كما يقول خالق كل له باطن إذا اشغل عن ذكر الله هذه القره من يشح يشف فيها أنها باطنة حتى وإن لم تشغل عن ذكر الله فهي باطلة فيها ولاءات ضيقة وفيها تنظيمات كفرية نظام الكافرين على ينظمون الأندية وإلى آخر ذلك فيها تشبه نقول هكذا العبارة الأخرى وما تنتقد فيها تشبه بالكافرين فيها ولاءات وبراءات ضيقة فيها إضاعات كذلك للأموال وغير ذلك كم من مفاسد في الكرة فيها ما تعلمون من المشاحنات والمباغضات التي تحصل بينهم مضاربة ربما أدى ينقتل فهذا له باطل إذا كان أنيط بهذه الأشياء التي ذكرت وتعلقت مه هذه الأمور التي ذكرت فهو له باطل أما واحد يركلها هنا وهذا هنا ما في نادي ولا في تقنيد رمى خرجت خالد الله تعال ارمي لا هتا بالبريدل ما تستهج ترمي ولا تستهج حتى لو جاءت في يدك العبد إذا فعلت شيء تشبهت به في يدك فاول يشير آخر ما يأتون به هذا هنا تشبه يكون ما يفعل لركون فقط الله كان موصلة وصل لا بس يجعل هدفا معين ما بمانع يجعل غربا إذا دخلت فيه هذا شيء آخر يجعل غربا أما هذا الذي هو بحدافي رهاد فهذا من تشبه بعداء الإسلام إله وننس سبحانه الله وحمدك لا إله وننس أهل. أهل. أهل.